الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ Leys عليكم جناح أن تبتõu fضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فانقروا الله كذلك يكرم اباكم او اشد ذكررا Then Pointmada chill juhtii Madi, ka hearates, suks see, siis taustame, veer toibene بنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب من وما والله سريع الحساب